<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأتمال الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين أحبابي الكرام سنتدارس وإياكم في درس هذا اليوم مسألة من المسائل العظيمة وهي مسألة قد قررها أهل العلم في القديم والحديث وهذه المسألة قد اشكلت على البعض وحصل فيها نوع لبس فإن شاء الله تعالى في هذه الدروس سنحاول أن نؤصل هذه المسألة تأصيلاً شرعيا لعل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا واياكم التوفيق والسداد قاعدة من قواعد الشرع قررها أهل العلم ألا وهي قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر وقبل الشروع في بيان أحكام ومسائل هذه القاعدة أحب أن أتعاطى وإياكم في هذه الدروس أسلوبا معينا وهو أسلوب من الأساليب المجربة ألا وهو التأصيل ثم التفريع، أي أني سأذكر لكم الآن أصول مقررة نقدمها بين يدي الحديث عن مسائل هذه القاعدة، فإن الإنسان إذا ضبط هذه الأصول أحسن التفريع، وكما هو مقرر عند علماء الأصول أن الاصل هو ما يبنى عليه غيره أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره والفرع هو ما يبنى على غيره في فرق ولا ما في فرق في فرق الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع هو ما يبنى على غيره فإذا أحسن الإنسان التأصيل صح عنده التفريع وإذا حصل هناك خلل في التأصيل ما النتيجة خطأ في التفريع لذلك اهل العلم يقولون ما بني على باطل فهو باطل فإذا كان الأصل صحيح فالبناء عليه لا بد أن يكون صحيح وإذا كان الأصل فاسد فالبناء كذلك سيكون فاسد أول أصل من الأصول المقررة التي سنقدمها بين يدي الحديث عن هذه أو عن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة الأصل الأول أن مرتكب الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة كافر مرتد جاهلا كان أو متاولا مرتكب الشرك الأكبر في المسائل الظاهرة كافر مرتد جاهلا كان أو متاولا الآن سنسرد هذه الأصول ولا بد أن نستصحبها معنا تحت كل مسألة نتحدث فيها عن مسائل هذه القاعدة فلابد أن تكون هذه الأصول التي سنذكرها الآن حاضرة معنا الأصل الثاني قاعدة من لم يكفر الكافر هي قاعدة مجمع عليها بين سلف الأمة وكبار الأئمة قاعدة من لم يكفر الكافر هي قاعدة مجمع عليها بين سلف الأمة وكبار الأئمة وهذا الإجماع إجماع عليها في الجملة وهناك دقائق سنبينها إن شاء الله في ثنايا الحديث عن مسائل هذا الباب فيها تفصيل وتبيان إذا نقول أن أهل العلم يقررون أن من لم يكفر الكافر يكفر لكن متى يكفر؟ هذا الذي سنتناوله إن شاء الله في ثنايا مدارسة هذه القاعدة ليس ليست هذه القاعدة على ذلك الإطلاق الذي يظنه البعض بل هناك ضوابط وقيود، إن شاء الله سنبينها لاحقا الأصل الثالث أن هذه القاعدة ليست كما يقول البعض ويدعيه من بدع الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن هناك من الضلال من يقول أن هذه القاعدة أحدثها واستحدثها من؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا ليس بالصحيح وهي دعوة عارية عن الدليل بل هي محض افتراء وكذب بل إن هذه القاعدة مقررة عند أهل العلم في القديم والذي يستقرئ ويتتبع أقوال أهل العلم يجد أن هذه القاعدة ظاهرة في تأصيلاتهم لذلك حكيت هذه القاعدة عن سفيان بن عيينة وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وابو زرعة ومحمد بن سحنون وكذلك أبو بكر بن عياش ويزيد بن هارون وجمع من أئمة السلف وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية والقاضي عياض وأئمة الدعوة وغيرهم ممن حكوا هذه القاعدة إذا هذه القاعدة ليست كما يقول البعض من بدع الإمام محمد بن عبد الوهاب بل هي قاعدة تحدث عنها سلف الأمة في القديم والذي يتتبع أقاويلهم والنقولات الواردة عنهم يجد ذلك ظاهرا جليا في ثنايا هذه النقولات المحكية عنهم وسنعرج إن شاء الله على تلك النقولات وسنقف عندها بعض الوقفات الأصل الرابع أن المقارفة لهذا الناقض مرتكف للكفر أن مقارف هذا الناقض ما هو هذا الناقض؟ من لم يكفل كاب مرتكب للكفر بإجماع أهل العلم والكفر يلحقه ابتداء في مواضع وبعد إقامة الحجة في مواضع كما سيأتي بيانه وتفصيله أن المقارفة لهذا الناقض مرتكب للكفر بالإجماع والكفر يلحقه ابتداء في مواضع وبعد اقامه الحجة في مواضع وهذا ما قرر في الاصل الذي قبله ان هذه القاعدة مجمع عليها في الجملة وهناك تفاصيل الاصل الخامس ان مناطع الكفر في هذا الناقض هو التكذيب والجحود والرد لحكم الله بعد معرفته أن الناقض أو مناط الكفر في هذا الناقض هو التكذيب والجحود والرد لحكم الله تعالى بعد معرفته وهذا المناط الأدلة كثيرة عليه في كتاب الله عز وجل يقول تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك يقول سبحانه وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ويقول تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ضبط هذا الأصل واستصحابه معنا في ثنايا التحدث عن مسائل هذا الباب من الأهمية بمكان لأننا كما قررنا أن المنهج الذي سنسير عليه هو التأصيل ثم التفريع لأن الخطأ في الغالب يقع من ماذا إما من التفريع بدون تأصيل أو من التأصيل الخاطئ ثم التفريع أو بعضهم يتخذ من الفروع أصولا في بعض المسائل وهو قد يكون في بعض الحالات لكن الاضطراب في المنهج العلمي في الغالب يحدث أخطاء وانحرافات لذلك نجد أن هناك فرق ضلت بسبب ماذا خلل في التاصيل فمثلا يقدمون المتشابه على المحكم أو يجعلون من المتشابه محكما أو يجعلونه أصلا يبنون عليه في حال وجود المحكم الثابت وهكذا الأصل السادس يخرج من عموم هذه القاعدة المسائل الخلافية الاجتهاديه يخرج من عموم هذه القاعدة المسائل الخلافية الاجتهادية التي اختلف فيها اهل العلم وهي على سبيل المثال كحكم تارك الصلاة وتارك الصوم وتارك الزكاة وتارك الحج وهكذا وحديثنا هنا عن خلاف اهل العلم في الترك للجحود فإن الجحود متفق عليه حتى وإن أدى الإنسان وقام بهذه الأعمال وهو جاحد لوجوبها كفر رجل يداوم على الصلوات الخمس ولا يتخلف عن صلاة واحدة ولكنه يجحد الوجوب يكفر رجل يلتزم صيام شهر رمضان ولا يتخلف عنه ابدا ولكنه يجحد الوجوب يكفر حتى صام إذا الجحود مسألة والترك مسألة أخرى كذلك يخرج من عموم هذا الناقض موانع اختلف أهل العلم في جزئياتها مثلا اشتراط البلوغ لصحة وقوع الردة أي من شروطي أو ثبوتي الردة البلوغ هذا محل خلاف بين أهل العلم ومحل الخلاف هو في سن التمييز هناك طريقة أصولية يسير عليها أهل العلم يسمونها تحرير محل النزاع تحرير محل النزاع من يبين لنا ما معنى تحرير محل النزاع ها في نعم سمي شيء سمي شيء الخروج من الخلاف من اولا نضع الامور المتفقين عليها احسنت ذكر نقاط الاتفاق ثم بعد ذلك ذكر نقطه الخلاف فمثلا اتفق أهل العلم على أن البالغ تقع منه الردة وتصح ويؤاخذ ويحاسب ويعاقب واتفق أهل العلم على أن الصبي دون سن التمييز لا تقع منه الردة وبينا ذلك في وقلنا لو أن هناك صبي قد تصدر منه بعض العبارات الكفرية مثلا تقول للصبي تحب الله ممكن يقول الصبي لا ممكن كذلك أن تصدر منه عبارة شبيهة بهذه العبارة فهو الآن دون سن التمييز فهل تصح منه الردة في مثل هذا الحال نقول لا وهذا محل اتفاق بقي عندنا المرحلة التي هي بين هذين العمرين سن البلوغ ودون سن التمييز فوق سن التمييز عفوا فسن التمييز هنا اختلف اهل العلم في حده فمن من قال حد التمييز هو ان يفقه الصبي الخطاب ويحسن الجواب يعني اذا سئل فهم السؤال واحسن الجواب هذا الضابط للتمييز ليس له عمر محدد فقد يتقدم وقد يتأخر فقد تجد طفل يصل إلى السابعة ولم يصل إلى هذا الحد نعم وتجد بعضهم يكون دون هذا السن ويستطيع أن يميز القول الثاني وهو الصواب الله تعالى أعلى وأعلم أن حد سن التمييز هو السابعة فإذا بلغ الصبي سبع سنوات عد من الناحية الشرعية مميز إذا بلغ الصبي السابعة عد من الناحية الشرعية مميز وهذا الرأي يعضده الدليل حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فهناك تكاليف أو هناك شيء من اتجاه الخطاب الشرعي للصبي في سن السابعة بناء على ذلك نعلم أن التمييز هو من السابعة سن التمييز من السابعة إلى البلوغ والبلوغ قلنا يحصل بماذا؟ بثلاثة في حق الذكور وتزيد المرأة بأمر وهو الحيض الذكر بالإنزال إنزال المني ونبوث الشعر الخشن حول القبل وبلوغ الخامسة عشر فهل يمكن أن يبلغ الذكر قبل الخامسة عشر؟ نقول نعم وأهل العلم كذلك فرقوا في بين المناطق الباردة والمناطق الحارة والحديث عن هذا يطول مراد من إرادة هذا الأمر أن الآن اشتراط البلوغ في ثبوت الردة وصحة الردة محل خلاف بين أهل العلم فمثلا رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه محمد بن الحسن وكذلك أحمد في رواية أن البلوغ ليس شرطا لصحة وثبوت الردة ماذا نفهم من ذلك أن نعم أن المميزة إذا صدر منه قول كفري أو فعل كفري حكم عليه بالكفر إلا أنهم قالوا أن أحكام الاستتابة ترجى وتؤخر إلى حد البلوغ طيب ما الفائدة من هذا التفريق نعم احسنت لاننا نعم حتى وإن أخرت أحكام الاستتابة ولكن إذا حكم على المميز في هذا الحال بالردة فلا توارث بينه وبين قرابته المسلمين وإن كان متزوجا يعني يترتب على هذه الردة كذلك حل اواصر عقد الزوجية هل يتصور وجود صبي مميز ومتزوج؟ نعم يوجد كيف؟ بناء على هذا الرأي ولكنه مرجوح سنبين الراجح إن شاء الله والرأي الآخر قال به أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وقال به الشافعية وأحمد في أظهر الروايتين عنه وهي أن الردة لا تثبت ولا تصح. من المميز الذي دون سن البلوغ وبناء على ذلك على هذا الرأي يكون حكم المميز حكم من من دون سن التمييز أي على هذا الرأي الطفل المميز وغير المميز في الحكم سواء بناء على هذا الرأي وهو الصواب والله تعالى أعلى وأعلم حيث أن الخطاب الشرعي وأن التكاليف الشرعية انيطت بماذا؟ بالبلوغ رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي أو الصغير حتى يبلغ وذكرنا علامات البلوغ وقل بمثل ذلك في حق السكران لأن زوال العقل يصنفه اهل العلم أو يقسمه أهل العلم إلى أقسام زوال بسبب مباح وزوال بسبب محرم والزوال بسبب مباح منه ما هو باختيار الإنسان ومنه ما هو بغير اختيار الإنسان باختيار الإنسان مثلاً عملية جراحية فهو يعني يقول للطبيب نضع لك البنج مثلا زوال العقل هنا بسبب مباح ومحرم بسبب المباح والسبب الخارج عن إرادة الإنسان مثل الإغماء الصرع قد يتغلب الإنسان عينه فينام وزوال العقل بسبب محرم يكون بماذا؟ بشرب الخمر أما زوال العقل بسبب مباح فأهل العلم متفقون على أن الردة لا تقع وليس هذا هو موضع الشاهد موضع الشاهد في السكر هنا اختلف أهل العلم فمن يقول أنها تقع ومن يقول أنها لا تقع هل هذه الصورة داخلة تحت هذه القاعدة هل الصورة في التمييز لما اختلف أهل العلم داخلة تحت هذه القاعدة نقول لا لأننا قررنا أن مسائل الخلاف التي هي محل اجتهاد بين أهل العلم هي خارجة من هذه القاعدة فلا يمكن أن يأتي شخص ويبني انظر صار الأصل غير صحيح ينتج عنه تفريع غير صحيح فيؤصل فيأتي ها أنت ما كفرت المميت بس أنت كافر أنت ما كفرت من صدر منه, منه قول مكفر وهو إلى آخره فأنت كافر مع أن الصحيح من اقوال اهل العلم أن اللفظ الصادر من السكران تقع منه لكن ترجع احكام الاستتابه إلى بعد الإفاقة لأن هذا القول فيه زجر لأن الإنسان قد يستهوي ويتهاون في قضيه التحدث بالألفاظ الكفرية أو الأفعال الكفرية، فينحى إلى ماذا؟ إلى شرب الخمر لأجل أن يكون ذلك ذريعة أو مبرر لهذه الأقوال وهذه الأفعال، لأن هناك من الجنات وهناك من المجربين من يكون عنده فقه لذلك أهل العلم يقررون أنه في بعض الحالات يعامل المرء بنقيض قصده نعم طبعا هذه المسألة ليس المراد هنا عرض المسألة بتفاصيلها وأدلة كلا القولين وإنما المراد أن هناك جزئيات هناك مسائل وهناك موانع حصل فيها الخلاف بين أهل العلم فهي غير مندرجة تحت هذه القاعدة كذلك من المسائل المهمة مانع الإكراه مانع متفق عليه مانع الإكراه هو مانع متفق عليه في الجملة ولكن اختلف أهل العلم في بعض جزئياته فمثلا عندنا في الإكراه ما يسمى بالإكراه الملجئ والإكراه الغير ملجئ هل بينهما فرق آه ما هو ضابط الاكراه الملجئ؟ الاكراه الملجئ نعم ها احسنت هذا ضابط جيد ها نعم ممتاز هذا شرط لابد منه ها لا نعم ها جيد أحسن نعم جدي بالكلام كله قادر الجديد. على انفاذ ما هدد به احسنت بجديه لا يكون قبل وان لا يكون على الفراق وان يكون ما يعني نعم هذا من شروط صحه صادق هل الاعدام نعم لا يكون له أدنى نعم احسنت لا يكون متعود على الكفر قبل هذا نعم أحسنت يكون عن... عن الكفر قبل الوقوع فيه نعم نعم احسنت لكن أهل العلم اختلفوا كذلك في هذه الجزئية فمنهم من توسع في جانب ومنهم من ضيق في جانب فمثلا بعضهم قالوا أن الإلجاء يتحقق في مجرد السجن كالشافعية ومنهم من ضيق في مثل ذلك وقالوا لا لا يتحقق الإلجاء حتى يهدد الإنسان بأمر فيه تلف نفس أو تلف عضو أو عذاب لا تطيقه النفس السوية لماذا قلنا النفس السوية يعني في بعض الناس ممكن صوت واحد يعني ما شاء الله بعضهم يعني فيه يعني حنية زايدة ممكن صوت واحد يعني يجعله يقول كل شيء اي نعم او بعضهم بدون صوت نعم وبعضهم مثلا لا قد يتحمل مئات الأصوات لكن هنا إذا لم يكن هناك شيء محدد فالمصير إلى ماذا إلى العرف وإلى متوسط حال الناس فإذا كان مثلا متوسط حال الناس بمثلا خمسين صوت مثلا شديد مثلا فهنا مثلا يتحقق الإلجاء وهكذا فالشاهد من ذلك من إرادة هذه المسألة أنه بناء على هذا الخلاف هل يدخل أو تدخل صور هذا هذا الخلاف تحت هذه القاعدة نقول لا وقل بمثل ذلك فإن أهل العلم قد اختلفوا قالوا هل يكفي في الإكراه التهديد أو لا بد أن يمس بعذاب جمهور العلماء خلافا لأحمد قالوا نعم يكفي التهديد ما معنى التهديد يقول ترى بنسوي لك كذا ترى إن لم تفعل كذا سنفعل بك كذا والجماهير قالوا نعم يكفي التهديد وأحمد قال لا رحم الله الإمام قال لا حتى يمس بعداب لذلك يذكر أهل السيارة أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى دخل على الإمام أحمد يحيى بن معين ترخص أخذ بالرخصة فخرج من السجن اما الامام احمد رحمه الله لا اخذ بالعزيمه وتمسك برايه فلما دخل عليه يحيى ابن معين زائر رحمه الله الجميع اعرض عنه الامام فقال يحيى بن معين يا ابا عبد الله حديث عمار فما رد عليه وانظروا على جلاله قدر يحيى بن معين رحمه الله امام وعلم من الأعلام وخادم من خدام السنة فأعرض عنه الإمام أحمد لاحظوا ما كفر الإمام أحمد مع أنه ترخص بماذا؟ بالتهديد اخذ قال التهديد بس هنا يتحقق الإلجاء وبناء على ذلك يترخص بهذه الرخصة فلما خرج يحل نعين قال الإمام أحمد يستدلون بحديث عمار وعمار قد مسه العذاب عمار تعرفون قصتكم جلد وأودي حتى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال ما تركوني حتى نلت منك حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فعد وإن كانت هذه بعض الروايات فيه فيها مطال لكن أهل العلم ما زالوا يفسرون بها الآية نعم فهنا هذه الجزئيات هل يكفي التهديد أو لا بد أن يمس بعذاب هذه خلاف بناء على الذي يقول لا بد يشترط في تحقق الإلجام مثلا أن بعذاب بناء على ذلك أن الذي استجاب بدون أن يمس بعذاب وكتفى بالتهديد بناء على هذا التأصيل فهو لكن نقول لا تدخل هذه المسائل تحت هذه القاعدة قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح أحمد هابو فقد كفر نعم نعم حتى رأي الإمام ما بال... نعم هذا ما نقوله هذا ما قررناه لكن نحن نقول قد يأتي آت ويقحم مسائل الاجتهاد الخلافية تحت هذه القاعدة فنقول له لا وما زال أهل العلم يختلفون في مسائل كهذه المسائل ولم يكثر بعضهم بعد طيب هنا أمر هو كذلك من الأهمية بمكان ولكن لعلنا نرجئه في الدرس الآخر ولكن أشير إليه إذا علمنا أن المناط الكفري هو تكذيب ورد النصوص وجحدها بعد معرفتها نفرق بين من توقف مع ظهور حالي الفاعل لأنه سيأتي عندنا تقسيم لكن أذكره اجمالا هناك تقسيم لا بد من ضبطه لفهم مسائل هذا هذه القاعدة اولا الفعل ظاهر والفاعل حاله ظاهر الفعل ظاهر وحال الفاعل ظاهر فلا مناص من لحاق حكم الكفري لمن كان هذا حاله الفعل ظاهر وحال الفاعل غير ظاهر هنا نقول لا يلحق الحكم ابتداء وإنما بد من المحاجة والمكاشبة الفعل خفي فهنا دائرة المحاجة ستكون أوسع أي كلما كان الظهور جريا كانت المحاجة أضيق وكلما وجد الخفاء اتسعت دائرة المحاجه وهكذا الأصل السابع أن الناس مع هذه القاعدة على ثلاثة أصناف أن الناس مع هذه القاعدة على ثلاثة أصناف صنف أراد الحق فأصابه وهذا لا شك أنه مسدد قد هداه الله لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا يا علي قل في دعائك كما في الصحيح اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني وتذكر بهدايتك هداية الطريق وبسدادك سداد السهم الصنف الثاني صنف أراد الحق فأخطأ فهؤلاء لا يجوز التسرع والمجازفة بوصفهم بعض الأوصاف الغير شرعية لأن هؤلاء أرادوا الحق فأخطأوا ولم يريدوا الباطل اصاله فأصابوا فرق او ليس هناك فرق نعلم أن هناك وناس يؤثرون الحق ولكنهم أخطأوا ألا يرد؟ ما ورد عن بعض الصحابة نعم كذلك في حادثة قدامة إذن مضعون تاول ولكن هذا التأويل ماذا خاطئ ولكن نعم كذلك فنعلم أن هناك اناس يريدون الحق ولكنهم أخطر لا عصمة لأحد هل هناك أحد معصوم من الخطأ من البشر لا سوى الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن ربهم ولا شك أن هؤلاء يرجى لهم الهدايه والرجوع لان اصل نيه حسن ذلك يكون شيخ كيف ذلك يكون في الأصل كيف في, الأصل في الأصل لا لا نحن كلنا نتحدث عن هذه المساله نحن نتحدث عن من لم يكفر الكافر نحن نتحدث عن هذه القاعده وكل ما نريده من الاصول هي متعلقه بمن بهذه القاعدة القاعده وصنف صنف اراد ان يحقق هوى في نفسه نسال الله السلامه و فوكل الى نفسه فحرم الهدايه والسداد السداد فظل و اضل الاصل الاخير لانه سيتكرر معنا الظهور والخفاء أو مسائل ظاهرة ومسائل مسائل خفية فيحسن بنا ويجدر بنا أن نذكر ضابط المسائل الظاهرة وضابط المسائل الخفية طبعا ما زلنا إلى الآن في المقدمات يعني ما أبحرنا وما عمنا في مسائل هذا الباب لأني بينت أن المنهج الذي سنسير عليه في هذه الدروس إن شاء الله تعالى التأصيل ثم التفريع لأن إذا بدأت أفرع والأصول غير حاضرة طيب كيف لو كان كذا تجد الاعتراض كثير كيف لو كان كذا كيف لو كان كذا لكن لما تضبط الأصول ستستريحون وتريحون. ظابط المسائل الظاهرة كل علم أو كل مسألة ظهرت أدلتها وأجمعت عليها الأمة وظهر علمها للعام والخاص كل علم أو كل مسألة ظهرت أدلتها واجمعت الامه عليها وظهر علمها للعام والخاص هذه كذلك اذا ضبطت ستنفعنا كذلك في قضيه المحاجه والمكاشفه اذا فهمت علمت بعض الناس يظن المحاجه والمكاشفه كما يظن البعض ويتكلف أن تأتي اليه ثم بعد ذلك تجلس نصف ساعة تبين له حتى يفهم فهما تاما كل هذا كلام عاري عن الصحة ولم يكن هذا هو مراد السلف ومراد أهل العلم من هذه المسألة وإن كان هنا هناك مسائل نعم يشترط فيها الفهم وهي مما خفى من المسائل ولكن إذا كانت المسألة من مسائل الأصول فإنه فقط يكتفى بماذا؟ ببلوغ الدليل بلسان يفهمه المتلقي عربي جاءه البلاغ بلسان عربي بس أعجمي جاءه اللسان بلسانه فهم ما فهم هذا أمر آخر لذلك نجد أن في سياقات القرآن كثيرا ما يأتي الدم مع ان حجة الله قد قامت على المشركين ومع ذلك تجد لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها فالمراد هنا السماع ماذا؟ الفهم مع أنهم سمعوا وقامت حجة الله عليهم بمجرد السماع شريطة أن يكون هذا السماع على نسق يفهمه المتلقي عربي جاءه خطاب عربي وهكذا اذا ضابط المسائل الظاهره علمناه طيب ضابط المسائل الخفيه احسنت هي كل مساله يشترك في علمها العامه والخاصه عفوا هي الخاصه هي هي هي كل مساله نعم الخاصه دون العام عفوا اخطات هي كل مساله يعلمها الخاصة دون العامة لخفائها وعدم اشتهارها هي كل مسألة يعلمها الخاصة دون العامة لخفائها وعدم اشتهارها نعم وكذلك من ضوابطها أنها غير معلومة من الدين بالضرورة فكل مسألة غير معلومة من الدين بالضرورة فهي من المسائل الخفية التي يتفرد بعلمها الخاصة دون العام هذه ضوابط كيف؟ إيه؟ نعم نعم لأن هذه في مسائل في قضايا التكفير لابد أن يكون النص نعم لانه إذا كان هناك متشابه أو ما ذلك فلا تبنى في مثل هذه الحالة أحكام كهذه وهكذا طيب إذن هذه أصول أحب أحببت أن أقدمها بين يدي الحديث عن مسائل هذا الباب لأجل أن نبدأ في التفريق فنبدأ في أول مسألة المستعينين بالله أهل العلم يقسمون الناقضة أو هذه القاعدة إلى أقسام أهل العلم يقسمون هذه القاعدة أو الناس في هذه القاعدة إلى أقسام القسم الأول أناس جاء النص صراحة بتكفيرهم أناس جاء النص صراحة بتكفيرهم بأعيانهم وهم على قسمين طوائف وأشخاص أو أفراد <تصفيق> الطوائف مثلا اليهودية والنصرانية والمجوس والبوذية وهكذا سيأتي ان شاء الله تقرير الأحكام والأفراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس وأبو لهب وكل من جاء النص صراحة بتسميتهم والحكم عليهم بأعيانهم بالكفر فبناء على التأصيل أنتم الآن فهمتوا التأصيل فهمتوا ولا ما فهمتوا طيب نص النص حفظه ونكرسخ خلالها مشكله <تصفيق> طيب وحكم هذا القسم الان عرفنا القسم اناس جاء النص صراحه بتكفيرهم باعيانهم وقلنا انهم ينقسمون إلى قسمين أفراد وطوائف حكم هذا القسم من لم يكفرهم باعيانهم فهو كافر وهو داخل اصاله وابتداء تحت هذه القاعدة لماذا احسنت وهذا أصلنا في القاعدة أحسنت وبناء على أسلمت هؤلاء يعد ماذا يعد فعلهم ماذا جحود ورد هذه المسألة فيها خفاء أو فيها ظهور ظهور منضبط هذه المسألة وكذلك يستدل في مثل هذا بكل آية حكم الله فيها بالكفر على كل من جحد شيئا من آياته أو شيئا من الأحكام الشرعية التي جاء النص عليها واضح يا أخوة؟ إذن هذا هو القسم الأول وهذا حكم وأهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة حكوا الإجماع على كفر من لم يكفر هذا القسم أو الصمت من الناس وممن حكى الإجماع في ذلك القاضي عياض رحمه الله كما في كتابه الشفاء وهو فعلا كاسمه شفاء إذا كان القلب نقيا خالصا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأدلة شفاءا للشبهات وشفاءا لكل ما يعلق في ذهن الإنسان وقد حكى رحمه الله إجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين او وقف في تكفيرهم او شك فقال رحمه الله لان التوقيف والاجماع اتفقا على كفرهم تاملوا معي فمن وقف في ذلك يعني من شك او صحح او فمن وقف في ذلك فقد كذب النص او التوقيف وهذا ما اصلناه قبل قليل من أن المناط الكفرية في هذا الناقض معه. انظر ماذا يقرر القاضي عياض رحمه الله. الله. نعم، فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه. والشك أو شك فيه والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر إذا استفدنا من هذا النقل ماذا؟ عدة أمور. أولا أن الإجماع منعقد. على كفر من لم يكفر هذا الصنف وعلمنا المناقض تكفيري في هذا الناقض وهو جحود ورد حكم الله أو تكذيب النص الشرعي وكذلك حكى الشيخ أبو بطين الإجماع رحمه الله تعالى الإجماع على من لم يكفر يهود والنصارى فقال وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم لاحظوا ونحن نتيقن أن أكثرهم جهل. لماذا؟ مسألة معلوم من الدين بالضرورة و النص قطع ومجمع عليه وما من شخص إلا وقد قرأ الآيات الداله على كفر اليهودي والنصرى او قرئت عليه صدروا للصف نحكم عليهم بالجفاز وردهم للصف الناس بالكفر رغم جاهل يصوري يصوري يصوري يصوري يصوري نعم نعم عن الى يعود على النصارى عن الناس نعم لأن, لأن, لأن, هنال. هنال. لان هذه مساله ظاهره مسألة ظاهرة النص فيها ظاهر ومجمع عليه فنحن كما قررنا ان قلنا ان من وقع في الشرك الأكبر في المسائل الظاهره وين اين التاصيل من الصحابه معنا فهي مسألة ظاهره وكذلك مجمع عليها والنص فيها قطعي فلم يعد هناك سبيل للخفاء ونحن قلنا هنا أن عاذر هؤلاء دل النص صراحة على كفره وهو داخل أصالة تحت هذا الناقض أو هذه القاعدة طبعا وكفر اليهود والنصارى كما قررنا يعد من المعلوم من الدين بالضرورة لا يجهل العامة ولا الخاصة بل لا يصح إيمان لأحد حتى يعتقد بطلان كل دين يخالف الإسلام إذن هذا هو القسم الأول هناك أمر ذكرناه قبل قليل ولعلنا سنعيد ذكره إن شاء الله كذلك في الدروس القادمة نحن قلنا ظهور الفعل وظهور الحال وخفاء وظهور وظهور الفعل وخفاء عفوا أعيد ظهور الفعل وظهور حال فاعله وظهور الفعل وخفاء حال فاعله وخفاء الفعل فلا شك أنهم ليسوا على درجة واحدة طيب القسم الثاني من الأقسام المندرجة تحت هذه القاعدة أقوال وأفعال جاء النص بتكفير أصحابها أقوال وأفعال جاء النص بتكفير أصحابها أو فاعليها كالاستغاثة بغير الله عز وجل والذبح لغير الله والسجود لغير الله وهكذا والحكم بغير ما أنزل الله ووى الى اخره والاستهزاء بالله أو بالدين أو بالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام نأتي الآن إلى التفصيل حكم هذا القسم هكذا مطلقا فقط مثل مثل المشاريه او الدروس يعرض عرض النظار الفره بشكل كافه في اربع اربع عليك وبعدين ينزل عليها ماشي نعم تمام الكورس السادس ثالثه يوتيوب بالدليل نضغط عليه زين اذا توصلوا 160 هذا الموضوع هذا الكلام تطيع عليه وهذا و طيب ممتاز ممتاز انتم ذكرتم انتم استعجلتم لكن ذكرتم قسما هذا تاصيله الذي ذكرتم لكن نقول من توقف او شك في كفر مرتكب احد هذه النواقض فانه لا يخلو من حالته الحاله الاولى وهي دقيقه ان يمتنع عن تكفيره لكون ما وقع فيه ليس بكفر يعني يقول لك الذبح لغير الله جائز ليس كفر إذا رجعنا إلى نعم هذا أصلا كافر أصالة توقف في كفر هذا أو لم يتوقف لأنه رأى أن هذه الأفعال التي دل النص صراحة على كفر فاعلها أنها ليست بكفر فهذا هو رد وتكذيب للنص الشقي نعم نعم ان يمتنع عن تكفيره لكون ما وقع فيه ليس بكفر كان يقول الذبح لغير الله او الحكم بغير ما انزل الله أو الاستغاثه بغير الله انها ليست بكفر وهي مما اباحه الله سبحانه وتعالى فهذا نسال الله السلامه والعافيه الحقه الكفر الحالة الثانية لاحظ الفرق يقول تراها أمور مسائل دقيقة أن يمتنع عن تكفيره مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفر حكم بغير ما أنزل يقول الحكم بغير ما أنزل الله ما عندي أدنى شك أنه كفر ذبح لغير الله يقول ما عندي أدنى شك أن هذا الفعل كفر لكنه الآن نأتي أن يمتنع عن تكفيره مع إقراره بان ما وقع فيه المعين كفر ولكنهم تنع عن تكفيره لوجود مانع منع من نزول الحكم على مرتكب الكفر وهذا أيضا لا يخلو من حالات أن يكون المانع الذي أورده معتبر والتنزيل صحيح إذن ماذا نفى أن هناك موانع معتبره وهناك موانع غير معتبره وهناك موانع معتبره والتنزيل فيها غير صحيح وهناك موانع معتبره والتنزيل فيها صحيح إذن هي تقسيمات أن يكون المانع تسمح كيف? كيف داخل طب انا اقول لك الان هل هنا هل هذا هل هل المانع الذي اورده مانع معتبر وغير معتبر اذا هذا مفاجئ يعني لا اعتبار به يخرج لان كل كل من وقع في الكفر تجد عنده تاويل وتجد عنده لكن ليس كل تأويل يقبل وليس كل مانع يمكن انزاله يعني مثلا إذا نظرت مثلا إلى مانع الجهل تجد أن هناك مسائل أجمع أهل العلم على عدم اعتبار الجهل فيها مانع وهناك موانع اعتبر أهل العلم أن الجهل فيها مانع ظهور المسائل وخفائها مؤثر مسألة ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة فأهل العلم كما أصلنا وقررنا أن مرتكب الشرك في مسألة ظاهرة يكفر جاهلا كان أو متاولا نعم إذن أعيد ذكرنا الممتنع الأول الآن نعيد الممتنع الثاني أن يمتنع عن تكفيره مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفر ولكنه امتنع عن تكفير المعين لوجود مانع منع من نزول الحكم على مرتكب الكفر طيب أشوف أنتم منتبهين معي ولا غير منتبهين هل هناك فرق بين الممتنع الأول و الثاني؟ ما هو الفرق؟ الفرق الأول الممتنع الاول أنه لم يقع في الكفر ممتاز هذا, هذا ثبت كفر. أحسنت. لماذا هذا رد النص ممتاز والثاني أما الثاني هو أيضا بالنص ولكنه اوجد المانة أحسنتم فإذا أقر بوجود المانع وثبت المانع أنه لا يكفر إذا وجد ولم يكفر هذا معنى شيء وإذا إذا... أن التفصيل لكن أنا فهمت الآن كلامك إيه نعم ممتاز لأن الآن هنا لا يمكن أن تقول أن هذا ما أنزل الحكم الشرعي عليه فهو مقارف للكفر لكنه يقول نعم وقارف الكفر ولكن وجد هناك ما يمنع من لحاق الحكم به الآن المكره قال قولا كفريا لماذا لم نسميه كافر؟ لأن هذا المانع منع من لحاق الحكم به لذلك هذا المانع يصير الموجود معدوم واضح يصير الموجود معدوم والموانع احبابي الكرام منها ما هو معتبر في كل مسائل الإيمان والكفر كالإكرام مثلا ومنها ما هو معتبر في مسائل غير معتبر في أخرى وهنا يحصل الخلل التعميم تاتي إلى مانع اعتبره أهل العلم في باب فتعممه على أبواب أخرى أو العكس يعني مثلا مثل الجهل مثلا أهل العلم يعتبرونه في المسائل الخفية لا بد إذا كان جاهلا فيعذر فلا يلحقه في الكفر حتى تقام عليه الحجة ويفهمها اشتراط الفهم مثلا يجد أن أهل العلم يقررون في المساء الخفيف فيعمم هذا على الاشتراط حتى خرج عندنا من يقول بأن الطواغيت الذين علم كفرهم وأصبح كفرهم ممكن معلوم لدى الصغير والكبير يقول لا يلحقه الكفر حتى تقيم عليه الحجة ومفهوم الحجة اصلا عنده مختل يعني لا بد أن تأتي وتجلس معه ثم بعد ذلك تعرض عليه الدليل وتناقشه عند كل دليل فهمت أو ما فهمت فهمت ننتقل للآخر ما فهمت لا نبقى عند الأول إلى أبد الآباد الأنبي عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله سبحانه وتعالى بعثتهم حجة على العالمين لم يكونوا أصلا مخاطبين وهم الذين اصاله أرسلهم الله حجة على العالمين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال بخلاف ذلك والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي انظروا, انظروا كيف علق الأمر علقوا بمجرد السماع لا يسمع بي أحد من هذه الأمة المراد بالأمة هنا أمة ماذا أمة الدعوة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يمن جئت به إلا كان من أهل النار نعم إذن فهناك فرق بين الامتناع الأول والامتناع الثاني فكفر الأول ظاهر وكفر الثاني سنذكر له حالات أو ما وقع فيه الثاني من الامتناع له حالات نعم أهل العلم ما زالوا يعني يذكرونها كل و... زمان لا لا تقول كل زمان هكذا بل بعض المسائل قد يتصور خفاؤها في بعض المجتمعات وظهورها في أخرى والعكس نعم احسنت تجد أن أهل ستاتي معنا هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم هل هي هي الجهل هي في, بحث. في, في الوضع أو الوضع. نعم. نعم يعني مثلا الخطا هنا كمثلا احسنت هنا يقال سبق اللسان هنا يصنف بانه خطا ما معنى سبق اللسان ان تنوي لفظا او, أو معنى فيجري على لسانك لفظ اخر احسنت سمى سبق لسان ومن الأخطاء عدم إرادة الفعل انظروا فرق لا تخلطون بين قصد الفعل القلبي وإرادة الفعل يعني مثلا رجل جاء ليكسر صنما مثلا فعثرت قدمه في حجر فسقط على هيئة الساجد مثال هذا الفعل في الظاهر سجود وانحناء والاصل بهذا الانحناء انه انحناء ذل وخضوع وعباده لكن ما الذي يمنع الام من لحاق الحكم لا لا لا تدخلون القص لا قصد القلب من فعل مثلا من جاء قصد فعل السجود يكفي حتى وان لم يقصد الكفره في قلبه فيمتم الفرق هناك قصد فعل وقصد القلب هذا ملحظ ما, ما وقع فيه المرجع ما هو قالوا لا لا يكفر حتى يقصد وهذا يتصادم مع نصوص الشرع بل ان اهل السنة يقررون أن الكفر أنواع قد يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك والجحود والإعراض وإلى آخره فهم لا حصروا في ماذا نعم في اعتقاد القلب يعني يسجد الفعل ما هو كفر عنده متى يكفر حتى يعتقر وهذا قمة الارجاء. تجهكم من نساء الله السلام والعالم يلحقه الحكم إذا سجد حتى وإن لم يقصد بقلب لكن هنا في هذا المثال الذي ذكرته هذا الذي تذكره الخطأ لا يلحقه هنا لماذا لانه خطأ والفعل صدر منه عن غير اراده للفعل لاحظوا الفرق اراده فعل وقصد قلب في فرق نعم نعم احسنت نعم نعم ذكرنا ذلك بارك الله فيك نعم نعم أحسنت إذن هذا الممتنع مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفر له حالات الحالة الأولى أن يكون المانع الذي أورده معتبر والتنزيل صحيح فهذا لا يدخل معنا في القاعدة أصلا فهمتم هذا أحسنت نعم مانع معتبر تنزيل صحيح هذا أصلا لا يلحقه لا يلحقه أصلا الحكم لأجل أن نقول أن هناك من لم يكفر الكفر لا يدخل معنا فأنا حينما قلت لكم الآن مثل هذه الصورة الآن تقرر عندنا أن الحكم يلحقه أو لا يلحقه لا يلحقه فبناء على ذلك هو أصلا هذا ليس داخل معنا في القاعده وانما حديثنا عن رجل لاحقه الحكم فوقع الامتناع طيب الحاله الاخرى ان يكون المانع غير معتبر او انه معتبر والتنزيل غير صحيح يعني مثلا مثال على مانع غير معتبر لا يا شيخ هذا نقول مانع معتبر والتنزيل غير صحيح الجهل لأنه مانع معتبر لكنه في مسائل أنا أقولك مانع غير معتبر يعني لم يأتي الدليل على اعتباره مانع مثلا الرجل قال مثلا مثل خوف الزائد الذي لا أصل له أو رجل لأجل الدنيا رجل تقول له لماذا دخلت في الجيش جيش الطاغوت فجاء شخص قال يا رجال هذا غريب مسكين على قد حاله والله عنده أولاد يصرف عليهم الآن هو يورد ماذا مانع غير معتبر المراد المانع معتبر التنزيل غير صحيح هو مانع معتبر لكنه لا ينزل في هذه المسائل قد تأتي مثلا بالجهل وتجعله مانع في ماذا في الشرك الأكبر نقولك ما نعتبر التنزيل صحيح. غير صحيح لأنه معتبر في مسائل دون مسائل فما الحكم آه. أحسن نقول فهذا لا يلحقه الحكم ابتداء إلا بعد المحاجة والمكاشفة لماذا لم نقل هنا انه تحقق فيه المناط احسنت ما جاء هو يقر هو يقر بان ما وقع او ان هذا الفعل كفر لكن يقول وجد مانع منع من لحاق الكفر بفاعله يعني هو اصلا عنده يقول هذا ما تحقق فيه اصلا أو تحققت فيه الشروط هنا نأتي إلى ما ذكره بعض الأخوة قالوا طيب متى تنكشف الشبه وتقام الحجة يأتي عندنا التأصيل الذي ذكرناه لكم إذا كان الفعل ظاهر وحال فاعله ظاهر هنا تضيق دائره المحاجه او تتسع تضيق بل قد لا تجد لها حلقه واذا كان الفعل ظاهر وحال فاعله خفي فهنا تتسع إذا لا ياتينا ات ويطلق قضيه المحاجه والمكاشفه ولا ياتينا ات ويضطرح المحاجة والمكاشف وانما نقول هذا بحسب الفعل وحال فاعله وهنا ستاتي معنا مساله ولذلك ذكرت نقطه تنبيه وتنزيل الاحكام على المعينين هي من المسائل التي تتوقف على نظر على نظر واجتهاد المتاهل في هذا الباب وتنزيل الأحكام على المعينين. هنا هي من المسائل التي تتوقف على نظر واجتهاد على نظر واجتهاد المتأهل. تنزيل الأحكام على المعينين هي من المسائل التي تتوقف على نظر واجتهاد المتأهل في هذا الباب. فمن ملك هذه الآلة؟ جاز له الخوض والنظر في هذه المسألة ومن لا فلا. طيب من أين الدليل؟ في نعم. تحت الفتية؟ نعم لا شك. علم التنزل ما هو علمه وليس بعلم. علم؟ نعم. ولاحظوا الآن نحن نتحدث. عن من لم يكفر الكافر واللبس في من لم يكفر الكافر أظهر ممن وقع في الكفر وسيأتي معنا أن الحديث تحت هذا الناقض يدور عن ثلاثة فاعل الكفر أصالة عاذره من يعذر العاذر أهل السنة لا يلحقون الثالث بحكم الثاني وسيأتي معنا كلام الإمام الملطي رحمه الله تعالى تحدث عن عقيدة معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد ومعتزلة بغداد وفرق بينهم وسنأتي لا تستعجلون علينا لكن افهموا عادل العادل لا يلحق واهل السنه لا يلحقون بحكم الثاني لان اهل السنه لا كما سياتي معنى في كلامه نقل نفيس جدا للامام النووي رحمه الله تعالى نشوقكم الان لكن ان شاء الله كما يفعل الاعلاميون يعني الحلقه القادمه نعم طبعا ذكرنا وتنزيل الأحكام على المعينين هي من المسائل التي تتوقف على نظر واجتهاد متأهل في هذا الباب فمن ملك هذه الآلة جاز له الخوض والنظر في هذه المسألة ومن لا فلا قلنا ما الدليل دليل عقل ما شاء الله يلا يلا يا ابو العقل يعني ان الدليل وينها في والكشف اذا لا لا تقوم الا من خلال عام او لا احسن يكون زي واحد ما أحسن نعم لذلك لذلك من خاض في غير فنه جاء بالعجائب الله عز وجل هناك أمر تكليدي يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون إذا علمنا أن هناك شخص ملك هذه الآلة أحاط بها علم لا تثريب عليه من الناحية الشرعية لكن متى التدريب؟ رجل ما احاط بها علما ويخوض فيها هنا يكمل الخلل الآن أضرب لك مثال هب أن رجلا يعاني من مرض القلب عفان الله وإياكم وكل مسلم ثم بعد ذلك سقط صريعا بيننا والناس كل الناس في هذا المجلس تعلم, تعلم أن ليس لي في الطب لا من قريب ولا من بعيد فشمرت عن ساعدي فقلت ناولون السكين رحمكم الله لأجري عملية جراحية لهذا الرجل ها يجوز لي أو لا يجوز سبحان الله استنكر الجميع علي فعلي هذا مع أنه تعلق بنفس فكيف بدين امه فلذلك نقول من احسن التحدث وملك الاله فلا نكير ولكن المشكلة قضايا التنزيل لما يخوض فيها من ليس اهلا لها عند اذن ياتي بالعجائب ومسالتنا هذه لماذا نقول أنه لا بد من نظر واجتهاد المتأهل لأنه هو الذي يعرف الحكم الشرعي وواقع المسألة لانه يشترط عندنا دائما في قضايا الفتوى أو قضايا التنزيل أو ما شابه ذلك عندنا العلم بالحكم الشرعي في هذه الواقعه هو واقع المسألة نفسها واقع الرجل وهكذا لأنه مثلا وهذا تجده حتى في كلام المتقدمين. تجد أنهم ملكوا الآلة ومتأخرين وقد يختلفون في عين فلان من الناس. وسيأتي معنى أمثلة على ذلك. نعم كذلك. كل هذا يعني من الأمور المهمة. نعم. نعم لكن. كنت في محاضرة سابقة يعبر عن اتفاق الشروط تعاقب الشروط واتفاق الموانع أي التأهيل. تحقق نعم. هذا الآن الحكم الشرعي وكذلك الواقع لذلك العالم حتى تشوف انظر في بعض الأحيان قد يكون هناك عالم يعرف الحكم بتفاصيله لكنه يجهل الواقع حرم عليه أن ينزل وإنسان علم الواقع بحذافيره وتفاصيله وجهل الحكم الشرعي حرم عليه أن ينزل نعم حكم الله في هذه المساله وحال من سينزل عليه حكم الله وواقعه طبعا والمتاهل اذا علمنا ان هناك اذا قلنا ان المسائل تتسع فيها المحاجه والمكاشفه فكذلك يكون متاهل كذلك هنا يكون النظر محتمل للصواب والخطا فقد يكون الصواب مع من كفر وقد يكون الخطأ مع خلافه وقد يكون العكس يكون الخطأ مع من عذر والصواب مع من كفر وهكذا نكون بذلك أنهينا درس هذا اليوم وأطلت عليكم المعذره ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله هذا والله تعالى على وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه